بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لتحرم ما تحرم ما احل الله لك سبتا ماقات ازواجك والله غفور رحيم وقد الله لكم تحله المال والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أسواره حديثا فلما, فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضا وأعرض عن بعضه فلما, فلما نبأها به قالت من هذا؟ He said to me, the great Lord. If you have come to Allah, then the Lord has come to us. And if you have come to Allah, then Allah is the Messiah. If Allah وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيم عتى ربه إن مطلقتن يبدله أزواجا طيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات عباً عباداً سائحاً سلباً وأبتاه يا أيها الذين آمنوا في أنفسكم وأهلكم الله ما هو وقد هنت والهجرة عليها ملاك من غلاه لا يعصون الله لا يحصون الله ما أمرهم ويسعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتبروا اليوم إنما تجذون ما يا أيها الذين آمنوا إلى الله توبة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم, ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكنا طيبة عسى ربكم أن يدخلكم جنات تجري عَتَاهُمْ قَوْمٌ أَن يُكَفَّرَ عَنْكُمْ سَيَأْتِيكُمْ وَيَدْخُلُ إِلَيْكُمْ وَيَدْهِيَقُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا أَنْهَارٌ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ, النبي يوم لا الله النبي وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نورهم يسعى بين أيديهم وبألمالهم يقولون يقولون ربنا أتمن لنا نورنا وارفر لنا إنك على كل شيء قدير يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين اضرب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فقالتا هما فلم يغنيا, فلم يغنيا عنهما من الله شيئا أروم وكيل دخل النار ومع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون قالت رب بني عندك بيتا في الجنه ونج به من فرعون عمره ونج من القوم الظالمين ومريم بنت عمران التي احصلت زوجها فنفقنا فيه من روحنا صدقا وقد قد في كلمات ربها وقلت وكانت من